قل للطبيب تخطفته يد الرادا يا شافي الأمراض من أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل الصحيح يموت لا من علات من